الدرس الثاني الصوم واحد صيام رمضان هل ستسمحاني لي بالصوم هذا العام؟ تستطيع أن تصوم بعض أيام رمضان مثلاً بإمكانك أن تصوم يوماً في بداية رمضان ويوماً في وسطه ويوماً في آخره ولماذا أنا أحب أن أصوم كل أيام رمضان؟ ولكن يا ابني يجب أن تتعود على الصوم شيئا فشيئا. نعم وما زال و... نعم، برضو. نعم وما زال عمرك صغيرا الدين يسر لا عسر ولكن الوالدان مسؤولان عن التربية الدينية لأولادهما أليس كذلك؟ بلا ولكنهما مسؤولان عن صحتهم أيضا عندما تصل العشرة من عمرك تصوم بانتظام إذا أمامي سنتان طويلتان لأكون من الصائمين لا تقلق يا ابني السنتان تمران بسرعة